كم تركوا من جنات وعيون وجرع ونقم كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا وَلَا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ قَاتُوا بِآبَا إِنَّا إِن كُنْتُمْ قَارِقِينَ أَهُمْ غَيْرُنَا الْقَوْمُ تُبًا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن ما أكثرهم لا يعلمون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 إن هذا ما كنتم به تم ترون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستذرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحرور يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا يَسْتَغْلَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَوْقَ قِبْلَتِهِمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين تَرَى اللَّهَ الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنَ الْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَخلَ فيِي الَّْلِ وَنَّ غَارِ وَمَا أَن زَللَ اللهَُّ مِنَ السَّمَاء إِ الِسقِ فَأَحيَاره فَأَحْيَارهِ لَضَضَعْ جَمَوتِهَا وَتَصْفِي الاحِةُ لِقَوْمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاكنة من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصل مستكبرا وَمَن يَصْرِفُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ لَّيم وَإِذَا عَلِمَ مِنَ آيَاتِنَا شَيْئًا أَلَمْ يَسْتَغْفِرْهَا ذِكْرًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب لا يغني عنهم ولا يبني عنهم ما كسبوا شيئا او ولا متاخذوا من دون الله اولىها ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات يربهم لهم عذاب الرجل نليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَْمية تَكررون